بسم الله و شرح لله والصلاة والسلام رساله ل ل الامام و ن الراية ا ا ل ل إ المجدد ا مركز يقدموا الدعوة والإرشاد أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الى أ ه ل القصيد في بيان عقيدته والذي قام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن قال شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إ ل ى أ ه ل القصيم لما س أ ل و ه عن عقيدته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب نبينا صلى ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه اجمعين أ م ا بعد ف إ ن المسلمين في عصر ا ل ص ح ا ب ة والتابعين كانت عقيدتهم م ع ر و ف ة م ع ل و م ة هي ما جاء في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ا ل ع ق ي د ة م ع ر و ف ة في عصر ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والقرون ا ل م ف ض ل ة ق ر و ن ا ل أ ر ب ع ه و إ ن كان دخل في آ خ ر القرون ا ل أ ر ب ع ه شيء من الاختلاف وظهور الفرق كالخوارج و ا ل ق د ر ي ة و ا ل ش ي ع ة لكن كان الدين قويا و كان ا ل إ س ل ا م عزيزا و الذي عنده شر كان يختفي به و لا يظهره كان أ ه ل الشر يختفون و لا يظهرون شرهم فلما انقضت القرون ا ل م ف ض ل ة ظهرت الشرور ظهرت الشرور و جاهر أ ه ل الضلال بضلالهم من ج ه م ي ة و م ع ت ز ل ة وغيرهم من الفرق الضاله ا ل ص و ف ي ة و ا ل ق ب و ر ي ة والنحل ا ل ب ا ط ن ة و ا ل ب ا ط ن ي ة و ا ل ش ي ع ة وغير ذلك ولكن كان ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا عقويا في عصر ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة وكان العلماء لهم دورهم ومكانتهم فكانوا يقاومون هذه ا ل أ ف ك ا ر وكان الزنديق اذا ظهر يقتل كان الزنادقه يقتلون في عهد ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم ثم جاءت د و ل ة بني العباس و كان أ ي ض ا فيها ق و ة في أ و ل في اول ا ل د و ل ة كان فيها ق و ة و ل ل إ س ل ا م ه ي ب ة و العلماء لهم مكانه و كان ا ل أ ش ر ا ر لا يتمكنون من من ظ ه ا ر شرهم ب ح ر ي ة فلما جاء آ خ ر د و ل ة بني العباس جاء ا ل م أ م و ن العباسي ابن هرون ا الرشيد الذي خرج على أ خ ي ه ا ل أ م ي ن خرج على أ خ ي ه ا ل أ م ي ن وقتله وحاز ا ل س ل ط ة وكان رجلا قويا وذكيا أ ي ض ا وعالما ولكن داخله أ ه ل الضلال واتخذ منهم ب ط ا ن ة صاروا من حوله كابن أ ب ي دؤاد بشر المريسي فاستمالوه إ ل ى ظ ل ا ل ه م وعقيدتهم ف ت أ ث ر بهم تاثر بهم وزينوا له ت ر ج م ة الكتب ا ل أ ج ن ب ي ة و أ ن ش أ دارا ل ل ت ر ج م ة سموها دار ا ل ح ك م ة وهي دار النقمه فترجموا الكتب الروميه بما فيها من ظ ل ا ل وما فيها من شر فجاءت العقائد ا ل ظ ا ل ه من هذا الطريق لما ترجمت كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب ا ل ر و م ي ة زاد الشر و في ا ل ن ه ا ي ة أ ق ن ع و ه بالقول بخلق ا ل ق ر آ ن و أ ن ه هو الحق فاقتنع بذلك مسكوا قياده مع قوته و مع صلابته أ ه ل الشر ما يتهاون بهم أ ب د ا الواجب ابعادهم عن ا ل س ا ح ة و إ ل ا ف إ ن ه م يدسون شرهم و القوي يضعف معهم فاقتنع بقولهم و أ ر ا د حمل الناس على القول بخلق ا ل ق ر آ ن والعياذ بالله كلام الله عز وجل المصدر ا ل أ و ل ا ل ش ر ي ع ة أ ر ا د و ا أ ن يجتثوه من ا ل أ م ة فيقولون ا ل ق ر آ ن مخلوق وليس هو كلام الله اقتنع بهذا ا ل ر أ ي ولكن وقف الائمه ك ا ل إ م ا م أ ح م د في مقدمتهم ا ل إ م ا م أ ح م د وقفوا ضد هذه ا ل ف ك ر ة الضاله موقفا حازما و أ ب و ا ان يقولوا بخلق ا ل ق ر آ ن وعذب منهم من عذب ك ا ل إ م ا م أ ح م د وقتل منهم من, من قتل ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزله وقفوا موقفا حازما فثبت الله بهم الدين وثبت بهم ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ودحر أ ه ل الشر وتوالى بعد ا ل م أ م و ن أ خ و ه الواثق وابنه المعتصم أ خ و ه المعتصم أ خ و ا ل م أ م و ن المعتصم ابن هارون الرشيد ثم الواثق الواثق ابن ا ل م أ م و ن أ خ ذ و ا لهذا المنهج و أ ر ا د و ا حمل الناس على القول بخلق ا ل ق ر آ ن وكلهم عذبوا ا ل إ م ا م أ ح م د وضربوه ولكنه لم يعطهم ك ل م ة و ا ح د ة بل يقول ا ل ق ر آ ن كلام الله و إ ذ ا قالوا لا قال ها تولي ها تولي من ا ل ق ر آ ن أ و من ا ل س ن ة ها تولي فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله ولكنه أ ب ى حتى إ ن سالت دماؤه رحمه الله من الضرب وغاب فكره من ا ل ض ر و أ ب ى صمت إ ل ى أ ن جاء عصر المتوكل متوكل ابن هارون الرشيد فخلص الله به أ ه ل ا ل س ن ة و نصر الحق و قمع أ ه ل ا ل ب د ع ة ثم قتل قتلوه اغتالوه أ ه ل الشر قتلوا المتوكل و ما زال ا ل أ م ر في ضعف إ ل ى أ ن جاء آ خ ر آ خ ر خلفاء بني العباس و استوزر استوزر الشيعه أ خ ب ث من الجهميه استوزر ابن ا ل ع ل ق م ي و الطوسي نصير الكهر الطوسي فجروا عليه التتار جروا عليه المغول من المغرب و غزوا بلاد المسلمين و اجتاحوها و قتلوا ا ل خ ل ي ف ة و أ خ ذ و ا الكتب و أ ل ق و ه ا في نهر د ج ل ة وقتلوا من المسلمين بمئات ا ل أ ل و ف واجتاحوا بلاد المسلمين وما زال المسلمون يقاومونهم في كل بلد ولكن في ا ل ن ه ا ي ة خذلهم الله خذل الله التتار ومنهم من أ س ل م ولكن المسلمين صمدوا وبقي ا ل إ س ل ا م ولله الحمد قويا عزيزا و يقيض الله له من ينصره و من يحميه و من يدافع عنه ظهر شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة في وقت مدلهم الفرق كلها كلها تتجاذب الناس ص و ف ي ة و ج ه م ي ة و م ع ت ز ل ة و ق ب و ر ي ة و ش ي ع ة يعيش العالم ا ل إ س ل ا م ي في موج من الفتن ظهر شيخ ا ل إ س ل ا م م ن ت ي م ي ة تخرج على كتب السلف الصالح النقيه و درس الكتب ا ل ض ا ل ة و ا ل م ن ح ر ف ة و عرف الشبه التي بنيت عليه و قام يدعو إ ل ى الله عز و جل و يؤلف يؤلف الكتب ويدرس وينفى ويسجن و يدرس و ينفى و يسجن لكنه لم يثنه ذلك عن الجهاد الجهاد بالسيف خاض ا ل م ع ر ك ة قاتل بالسيف و الجهاد بالقلم حتى قيض الله له طلابا حملوا علمه كابن القيم و بن كثير و الذهبي و غيرهم من ا ل أ ئ م ة الكبار فانتشرت ا ل د ع و ة ولكن لا يزال التيارات ا ل م ن ح ر ف ة لكن بزغ فجر ا ل د ع و ة والتجديد في دين ا ل إ س ل ا م والرد على على الشبه على الضلالات من شيخ ا ل إ س ل ا م وتلامذته ثم جاءت حقب توالت حقب ضعف فيها مذهب اهل ا ل س ن ة وكثرت البدع وانتشرت الضلالات بعد عصر شيخ ا ل إ س ل ا م وتلاميذه عصر الركود وعصر الجمود وعصر تقليد ا ل أ ع م ى وبلاد نجد ما كانت تذكر مغفول عنها تعتبر ب ا د ي ة أ و شبه ب ا د ي ة قرى ومزارع و ب ا د ي ة الرعاه وما فيها يعني مطمع ل أ ح د وكل ب ل د ة عليها أ م ي ر يحكمها مستقل بها عن ا ل آ خ ر ف أ م ي ر عرقه ما يخضع ل أ م ي ر ا ل د ر ع ي ة مع ما بينهما من التقارب ف ا ل و ح د ة تعتبر م م ل ك ة م س ت ق ل ة وكان العلماء ا ل ح ن ا ب ل ة في نجد معنيين بالفقه يدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه و ي ن س ف و ن ه عنايتهم بالفقه أ م ا ا ل ع ق ي د ة فهم على ع ق ي د ة ا ل أ ش ا ع ر ه و ع ق ي د ة ا ل م ا ت ر ي د ي ة و عندهم تصوف و عندهم بدع و عندهم ما عند البلاد ا ل أ خ ر ى بل يزيدون ب ك ث ر ة الجهل بينهم في باديتهم و في قراهم و في نعم القرى فيها علماء لكنهم علماء فقه فقط ف ق و كانوا يذهبون الى الشام و ت ت ل م ذ و ن على علماء الشام ا ل ح ن ا ب ل ة و يحملون عنهم الكتب و الفقه في مذهب ا ل إ م ا م احمد هذا خير كثير لكن ا ل ع ق ي د ة ليس لهم بها اهتمام الناس كلا على ما هو عليه من ص و ف ي ة و ق ب و ر ي ة و شر و السحره لهم دور و الكهان لهم دور و القبائل تحكم بالاعراف ا ل ق ب ل ي ة و هكذا فاظهر الله الشيخ تق... شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب و أ ع ط ا ه الله من الذكاء و ا ل ف ط ن ة ما جعله يدرك ما عليه الناس فكان من صغره ي ق ر أ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين بن القيم و بن ت ي م ي ة و ي ق ر أ في كتب السلف هو وحده فقط ثم إ ن ه لم يكتفي ببلده سافر إ ل ى سافر إ ل ى البلاد ا ل أ خ ر ى سافر إ ل ى م ك ة حاجا و أ خ ذ عن علمائها و سافر إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ عن علمائها ثم سافر إ ل ى ا ل أ ح س ا ء و أ خ ذ عن علماء الاحساء ثم سافر إ ل ى العراق إ ل ى ا ل ب ص ر ة و لقي فيها من العلماء من لقي تتلمذ عليهم و تعلم منهم و نسخ من الكتب ثم أ ر ا د أ ن يسافر إ ل ى الشام و لكن لم يتيسر له ذلك ثم رجع إ ل ى ن ج د رجع إ ل ى بلاده و كان متضايقا مما عليه الناس و لا يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه بل إ ن ه ب د أ ب ا ل د ع و ة ب د أ ب ا ل د ع و ة على ب ص ي ر ة على هدى ب د أ ا ل د ع و ة في في بلد حريم ل مقر أ ب ي ه كان قاضيا فيها ب د أ ا ل د ع و ة فيها ثم ما طاب له المقام فيها رحل إ ل ى العيينه كان فيها تحت امره بن معمر وعرض على ا ل أ م ي ر هذه ا ل د ع و ة تقبلها ا ل أ م ي ر وناصر الشيخ ناصر الشيخ قامت ا ل د ع و ة و ب د أ الشيخ بالتنفيذ فهدم ا ل ق ب ة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينه ك ا ن ا ل ن ا س يقصدونها ونفذ حد الزنا رجم ا ل ز ا ن ي ة التي اعترفت فلما بلغ أ م ي ر ا ل أ ح س ن الخالدي بن عريعر الخالدي غضب على بن معمر وتهدده في أ ن يقطع ما يعطيه من المرتب إ ن لم يطرد هذا مطوع يسميه مطوع إ ن لم يطرد هذا مطوع من بلده فبن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد الشيخ ر ا د ان يطمئنه وقال له ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان عليك أ ن تتوكل على الله و الله جل و علا يكفي من توكل عليه و يغنيك الله عن ذلك لكن الرجل ما اقتنع و طلب من الشيخ ا ل م غ ا د ر ة الشيخ رحمه الله غادر العيينه غادر العيينه إ ل ى أ ي ن يذهب ذهب إ ل ى الدرعيه و كان فيها ا ل أ م ي ر محمد بن سعود أ م ي ر ا عليها حاكما عليها و كان ا ل أ م ي ر بن سعود مثل غيرهم ن ا ل أ م ر ا ء يمشون على ماهم عليه و يسمعون عنها المطوع و أ خ ذ ي ن الحذره م منه أ خ ذ ي ن الحذره م منها ا م ط و ع اللي ج ا ل لعين ه كذا و كذا و لكن الشيخ ذهب إ ل ى تلميذه تلميذ الله قال ابن سويلم في في ا ل د ر ع ي ة و نزل ضيفا عنده نزل ضيفا عند تلميذه ولم يعلم به أ ح د كان أ م ر ه ب ا ل أ و ل خ ف ي ة فنزل ضيفا على تلميذه علمت ا م ر أ ه ا ل أ م ي ر بقدوم الشيخ وكان قد هداها الله وسمعت ب د ع و ة الشيخ وسمعت واقتنعت بها فقالت لزوجها ا ل أ م ي ر محمد بن سعود هذا رزق ساقه الله لك هذا العالم الذي جاء إ ل ى بلدك هذا رزق ساقه الله إ ل ي ك فاغتنم قبل أ ن ي أ خ ذ ه غيرك فما زالت به حتى انه ل ا ن معها فقال ي أ ت ي ن ي قل ا ا له يجي قالت لا إ ل ا ط ل ب ت قال والناس ا لا ب ي ع ذ ب ه ا ولا ب ي ق ت ل لكن رحل مهنت رحل مهنت علشان يقدرونه الناس الى ج ع ؤ و ا الامير في يقدرونها الناس شوف حنكتها وسياستها رحمها الله فذهب ا ل أ م ي ر إ ل ى بيت بن سويلم وكان بن سويلم خائفا ً على الشيخ ولما جاء ا ل أ م ي ر زاد خوفه ما يدري ايش ا ل ق ض ي ة دخل على الشيخ وسلم عليه عرض عليه الشيخ أ م ر ه فشرح الله صدره شرح الله صدره لهذه ا ل د ع و ة وقبلها ووعد الشيخ ب أ ن يناصره و أ ن يقوم معه و تعاهد على ذلك ومن ذاك الوقت قامت ا ل د ع و ة في ا ل د ر ع ي ة قامت الدعوه في الدرعيه وجلس الشيخ للتدريس و ا ل م ن ا ص ح ة و ا ل ك ت ا ب ة في ا ل د ر ع ي ة وصار الطلاب يتوافدون عليه وجد من يؤويه ومن يناصره صار الطلاب يتوافدون عليه ثم إ ن ه تكون الجيش للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان ودخلت تحت و ل ا ي ة ا ل أ م ي ر محمد بن سعود بدل ما هو امير على ا ل د ر ع ي ة فقط صار أ م ي ر ا على نجد كلها دخلت البلاد تحت إ م ر ت ه وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل وقامت ا ل د ع و ة في هذه ا ل ف ت ر ة أ ه ل الشر صاروا يلبسون على الناس أ ن ابن عبد الوهاب يغير ب ي دين المسلمين و أ ن ه جاء بدين جديد و أ ن ه و أ ن ه ي ك ف ر المسلمين و أ ن ه و أ ن ه ومن ذلك اهل ا ل ق ص ي م كتبوله ا ي س أ ل و ن ه وهذا شيء طيب انك ما تصدق الشائعات م انك تصدق الشائعات إنك تكتب للشخص ت س أ ل ه كتبوا ي س أ ل و ن ه عن عقيدتك ل أ ن ه شوهت عندهم و قالوا انه رجل خرج بكفر الناس و يقتل الناس و يغير دين الناس و قالوا ما قالوا الشيخ رحمه الله كتب هذه ا ل ع ق ي د ة يبين عقيدته و أ ن عقيدته هي ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و أ ن ه ما جاء بشيء جديد و أ ن ما نسب إ ل ي ه كذب و كتب غير هذه ا ل ر س ا ل ة في ردوده على في ردوده ا ل م و ج و د ة في الدرر ا ل س ن ي ة على الشبهات و منها كتاب كشف الشبهات الشبهات التي اثيرت حوله أ ج ا ب عن الشبهات التي أ ث ا ر و ه ا حوله في هذا الكتاب فهذا أ ص ل هذه ا ل ر س ا ل ة أ ن ه ا جواب عن سؤال س أ ل و ه عن عقيدته و كان القصيم فيه علماء أ ي ض ا في وقته فيه علماء و كانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابله ل م ا بلغهم خبر الشيخ و ما أ ث ي ر حوله كتبوا إ ل ي ه ي س أ ل و ن ه عن عقيدته فكتب رحمه الله هذه ا ل ر س ا ل ة بينوا فيها عقيدته و ما هو عليه و يدفع ما شبها ضده و هذه ح ا ل ة ا ل د ع و ة إ ل ى الله لا بد أ ن الذين يدعون إ ل ى الله لا بد أ ن ه م ينالهم شيء من ا ل أ ذ ى وينالهم شيء من التهديد والتخويف ولكنهم يصبرون على ذلك يصبرون على ذلك ويثبتون عليه ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم وهذا مما يؤكد على الداعيه ان يكون عالما, يكون عالما يستطيع أ ن يجيب عن الشبهات و أ ن يبين الحق من الباطل يكون متسلحا بالعلم الشيخ ما باشر هذه ا ل د ع و ة ا ل ع ظ ي م ة إ ل ا بعد أ ن ت أ ه ل لها بعد أ ن تعلم و التقى بالعلماء في في البلاد التي سافر إ ل ي ه ا و ق ر أ الكتب ثم بعد ذلك باشر ا ل د ع و ة و هو مسلح بالعلم و الحجج فنصره الله عز و جل مع إ خ ل ا ص مع إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله عز و جل و أ ن ه لا يريد علوا في ا ل أ ر ض ولا يريد مالا ولا يريد جاها و إ ن م ا يريد وجه الله عز و جل و يريد ن ص ر ة هذا الدين و بيان الحق و النصح للخلق فهو مشفق على الخلق إ ن ه م يهلكون و هو بينهم و عنده م ع ر ف ة بالحق ويسكت ما يسعه هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم أ ش ه د الله ومن حضرني من ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ش ه د ك م أ ن ي أ ع ت ق د ما اعتقدته ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة نعم أ ش ه د الله و أ ش ه د من حضر من ا ل م ل ا ئ ك ة ك أ ن هذا م أ خ و ذ من قوله تعالى شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة واولو العلم فهو يشهد العلماء الذين س أ ل و ه ويشهد الله جل وعلا ويشهد ا ل م ل ا ئ ك ة على عقيدته و أ ن ه ما جاء بشيء جديد أ و بتغيير لدين الله كما يقال عنه و إ ن م ا جاء بالحق الصريح نعم اشهد الله ومن حضرني من ا ل م ل ا ئ ك ة واشهدكم اني اعتقد ما اعتقدته ا ل ف ر ق ة الناجيه هذه ع ق ي د ة عقيدة ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قالوا من هي قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم واصحابي سميت ا ل ن ا ج ي ة ل أ ن ه ا نجت من النار كل الفرق في النار إ ل ا هذه ا ل ف ر ق ة فهي ا ل ن ا ج ي ة ا ل ن ا ج ي ة من النار نعم ما اعتقدته ا ل ف ر ق ة الناجيه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هذه أ و ص ا ف ه ا اولا أ ن ه ا ا ل ن ا ج ي ة ثانيا أ ن ه م أ ن ه م اهل ا ل س ن ة الذين ي أ خ ذ و ن ب ا ل س ن ة و هي ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه و سلم و ا ل س ن ة تعني هنا تعني ا ل ق ر آ ن و تعني ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ما كان عليه الرسول كما قال ما ك ن من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم ه ذ ه ا ل س ن ة هذه السنه سنه الرسول صلى الله عليه و سلم و هي ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة هذه ا ل س ن ة نعم لم يأخذوا بمذهب الجهميه ة و م ذ ب ا ل م ع ت ز ل ة و مذهب الخوارج أ و مذهب غيرهم من الفرق إ ن م ا أ خ ذ و ا منهج أ ه ل ا ل س ن ة المتمسكين ب ا ل س ن ة ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي ن ع ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و الجماعه سموا ب ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م مجتمعون على الحق ليس بينهم اختلاف لا يختلفون في عقيدتهم عقيدتهم و ا ح د ة و إ ن كانوا يختلفون في المسائل ا ل ف ق ه ي ة والمسائل ا ل ف ر ع ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة هذا لا يضر اختلاف في الفقه لا يضر ل أ ن ه اجتهاد ن ا ش ي عن الاجتهاد والاجتهاد يختلف والناس ليسوا على حد سواء في م ل ك ة الاجتهاد أ م ا ا ل ع ق ي د ة فلا ما تقبل الاختلاف ا ل ع ق ي د ة يجب أ ن تكون و ا ح د ة و إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون هذه أ م ه و ا ح د ة لا تقبل الاختلاف تعبد ربا واحدا إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى و إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون اختلفوا وهذا لا يجوز أ ن يختلفوا في ا ل ع ق ي د ة و إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم الله أ م ر ه م ب أ ن يكونوا أ م ة و ا ح د ة فعصوه تقطعوا أ م ر ه م بينهم زبرا كتب كل واحد عنده مؤلفات كل واحد عنده في ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة هذا غير عقيده ه ا و ا ل م ش ك ل ة كل حزب بما لديهم فرحون كل يرى أ ن ه هو على الحق وغيره على الباطل ما يقول خلونا انتفاهم نشوف أ ي ن الذي على الحق نرجع إ ل ى كتاب الله س ن ة رسول الله كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء وردوه إ ل ى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر لا خليني اقول ما علي من ا ل آ خ ر ي ن انا ا ل ح ق عندي كل حزب بما لديهم فرحون ي مقتنعون بما عندهم متعصبون لما عندهم ما يرون انهم يخطئون هذه ا ل م ش ك ل ة أ ن ي أ ع ت ق د ما اعتقدته ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة من ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت و ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره هذه أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن و أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل لما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم حضره أ ص ح ا ب ه قال أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن قال ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره قالوا هذه أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن له أ ر ك ا ن وله شعب أ ر ك ا ن ه س ت ة شعبه ست سبعين أ و ست ستين شعبه أ ع ل ا ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق والحياء ش ع ب ة من ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن له شعب ك ث ي ر ة و أ م ا أ ر ك ا ن ه أ ي جوانبه التي يقوم عليها فهي س ت ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل ا ل إ ي م ا ن بالله وهو ا ل أ س ا س وهذا يشمل التوحيد ب أ ن و ا ع ه ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ ي م ا ن بالله يشمل أ ن و ا ع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة توحيد ا ل ر ب و ب ي ة و توحيد ا ل و ل و ي ة و توحيد ا ل أ س م ا ء و الصفات هذا الركن ا ل أ و ل ثاني ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة وهم جند خلقهم الله من نور و هم من عالم الغيب الذين لا نراهم و لكن نؤمن بهم و قد جعلهم الله أ ص ن ا ف ا كل صنف من ا ل م ل ا ئ ك ة له عمل يقومون به في هذا الكون فمنهم ا ل ح ف ظ ة الذين يحفظون أ ع م ا ل بني آ د م ويكتبونها و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومنهم ح م ل ة العرش ومنهم من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام ومنهم الموكل, منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكال ومنهم الموكل بالموت ملك الموت ملائكه الموت و منهم أ ص ن ا ف لا يعلمها إ ل ا الله سبحانه و ما يعلم جنود ربك إ ل ا هو جنود الله عز و جل ك ث ي ر ة و ا ل إ ي م ا ن بالكتب التي أ ن ز ل ه ا الله على الرسل الله جل و علا أ ر س ل الرسل و أ ن ز ل الكتب من عنده سبحانه بوحيه و بشرائعه و أ م ر ه و نهيه منها ا ل ت و ر ا ة و منها ا ل إ ن ج ي ل و منها الزبور و منها ا ل ق ر آ ن و منها كتب لم يذكرها الله لنا و لكننا نؤمن بها ج م ل ة و نؤمن بما ذكره الله باسمه مفصلا و آ خ ر ه ا ا ل ق ر آ ن آ خ ر الكتب واعظمها ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ع ج ز الثقلين الجن و ا ل إ ن س أن يأتوا بسورة واحده من مثله هذه الكتب والرسل ا ل إ ي م ا ن بالرسل الذين أ ر س ل ه م الله لشرائعه ودينه ل ه د ا ي ة خلقه الله جل وعلا أ ر س ل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم ويبين لهم دينهم والله جل وعلا أ ق ا م الحجه بهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل الله جل و علا أ ر س ل الرسل و عدد الرسل لا يعلمهم إ ل ا الله كثيرون و منهم من سمى الله لنا مثل نوح و إ ب ر ا ه ي م و موسى و عيسى ما ذكره الله في قوله تعالى و تلك حجتنا اتيناها إ ب ر ا ه ي م على قومه نرفع درجات من نشاء إ ن ربك حكيم عليم ومن ذريته داود وسليمان و أ ي و ب ويوسف وموسى وهارون وسليمان كذلك ن ج ل م ح س ن ي ن وزكريا ويحيى وعيسى و إ ل ي ا س كل من الصالحين و إ س م ا ع ي ل و ل ي س ع ى ويونس و ل و ط كلا فضلنا على العالم هؤلاء سماهم الله نؤمن بهم باعيانهم أ ع ي ن نؤمن ه بهم م ب أ ومن لم يسمه الله نؤمن به ج م ل ة الله جل و علا يقول منهم من قصص و لقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك فنؤمن بهم جميعا من سمى الله و من لم يسم منهم من كفر بنبي واحد كفر بالجميع لا بد من ا ل إ ي م ا ن بهم جميعا من كفر بنبي واحد منهم كفر بالجميع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 لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون هذا ا ل إ ي م ا ن بالرسل و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر وهو البعث بعد الموت ل أ ن الدنيا دار عمل و ا ل آ خ ر ة دار جزاء فالدنيا م ز ر ع ة ل ل آ خ ر ة و ا ل آ خ ر ة دار جزاء الدنيا دار عمل وليس فيها جزاء و ا ل آ خ ر ة دار جزاء وليس فيها عمل فلا بد من ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر من لم يؤمن باليوم ا ل آ خ ر فهو كافر زعم الذين كفروا أ ن لن ي ب ع ث و ا قل ب ل ى و ربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم يعني بس تعيش بها الدنيا و ت أ ك ل وتشرب وتكفر وتفسق وت... وتروح بس ل ا أ م ا م ك بعث وحساب و ج ز ا ء فالله جل وعلا جعل ا ل آ خ ر ة ل ل ج ز ا ء وهذا عدل منه سبحانه أ ن ه لا يضيع عمل ا ل ع ا م ل ي ج ا ز ي كلا بعمله لا يضيع فحسبتم أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعوا لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبث والله منزه عن العبث وتؤمن بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إ ل ى أ ن تقوم ا ل س ا ع ة جرى به القلم جرى بالمقادير وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن الى يوم ا ل ق ي ا م ة فلا يقع شيء إ ل ا بقدر إ ن كل شيء خلقناه بقدر و ا ل أ م و ر عبث أ و أو أ ن ف بل هي م ق د ر ة من قبل ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا كتابه اللوح المحفور قبل أ ن ن ب ر أ ه ا يعني نخلقها ونوجدها هذا ا ل إ ي م ا ن بالقدر وهو على أ ر ب ع مراتب م ر ت ب ه ا ل أ و ل ى ا ل إ ي م ا ن بعلم الله جل وعلا ا ل أ ز ل ي ا ل أ ب د ي المحيط بكل شيء أ ن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة م ر ت ب ة ا ل م ش ي ئ ة ا ل م ش ي ئ ة و ا ل إ ر ا د ة ما شاء ه الله كان وما لم يشا لم يكن ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة الخلق خلق ا ل أ ش ي ا ء في أ و ق ا ت ه ا ا ل م ق د ر ة لها كل شيء في وقته كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا لا بد من ا ل إ ي م ا ن بهذه المراتب ا ل أ ر ب ع ه م ر ت ب ة العلم م ر ت ب ة ا ل ك ت ا ب ة م ر ت ب ة ا ل م ش ي ئ ة م ر ت ب ة الخلق و ا ل إ ي ج ا د هذا هو ا ل إ ي م ا ن بالقضى و ا ل ق د ب نعم إ ي م ا ن بما وصف به نفسه في كتابه نعم لما ذكر أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن بين ما يدخل في الركن ا ل أ و ل وهو ا ل إ ي م ا ن بالله أ ن ه يدخل فيه ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ س م ى والصفات فمن جحد ا ل أ س م ى والصفات لم يكن مؤمنا بالله لم يكن مؤمنا بالله مؤمنا يكن وهذا رد على ا ل م ع ط ل ة الذين عطلوا أ س م ا ء الله وصفاته ل أ ن ه م لم يؤمنوا بالله نعم ومن ا ل إ ي م ا ن بالله ا ل إ ي م ا ن بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا ت ع ق ي ل نعم من ا ل إ ي م ا ن بالله ا ل إ ي م ا ن ب أ س م ا ء الله وصفاته ا ل و ا ر د ة في الكتاب و ا ل س ن ة من غير تحريف ومن غير ت ع ق ي ل تحريف هو التغيير تغيير ا ل أ ل ف ا ظ أ و تغيير المعاني هذا هو التحريف تحرف ا ل أ ل ف ا ظ يزاد فيها و ينقص مثل استوى قال و استولى ا هذا تحريف تحريف لفظ زاد و حرف و من تحريف المعنى تفسير الاستوى ب ا ل ا س ت ي ل ة و تفسير اليد ب ا ل ق د ر ة و تفسير الوجه بالذات هذا من التحريف تحريف كلام الله عز و جل ح ر ف و ن ا ل ك ل م ة بعد مواضعه أ و عن مواضعه تحريف هذا و من غير ت أ و ي ل تعطيل يعني تفسيرها بغير ما معناها الصحيح هذا هذا ت أ و ي ل ت أ و ي ل باطل ينبني عليه التعطيل و هو جحدها جحد ا ل أ س م ى و الصفات و إ خ ل ا ء الله منها التعطيل معناه ا ل إ خ ل ا ء ا ل إ خ ل ا ء يكون الله جل و علا خاليا من ا ل أ س م ى و الصفات هذا التعطيل نعم بل أ ع ت ق د أ ن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أ ع ت ق د ما دلت عليه هذه ا ل آ ي ة ل أ ن ه ا ميزان ميزان في جميع ا ل أ س م ا ء والصفات ليس كمثله شيء في أ س م ا ئ ه وصفاته و إ ن كانت أ س م ا ؤ ه تشبه أ س م ا ء المخلوقين في أ ل ف ا ظ ه ا ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها الاشتراك في اللفظ و المعنى لا يقتضي الاشتراك في ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ك ي ف ي ة هذا معنى ليس كمثله شيء و هو السميع البصير هذا رد على ا ل م ع ط ل ة فنفى عن نفسه ا ل م ث ل ي ة و أ ث ب ت لنفسه ا ل أ س م ى و الصفات السمع و البصر مثلها غيرها فدل على أ ن ي ث ب ا ت ا ل أ س م ى و الصفات لا يقتضي التشبيه نعم بل أ ع ت ق د أ ن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أ ن ف ي عنه ما وصف به نفسه قوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي وهو السميع البصير هذا فيه إ ث ب ا ت نفى عن, عن نفسه ا ل م ث ل ي ة و أ ث ب ت لنفسه الاسماء والصفات نعم فلا أ ن ف ي عنه ما وصف به نفسه ولا أ ح ر ف الكلمه لا عن مواضعه كما فعلت المعطله نعم ولا فلا انفي عنه ما وصف به نفسه ولا احرف الكلمه عن م و ض ع ه كما ف ع ل ت ا ل م ع ط ل ة نعم ولا أ ل ح د في أ س م ا ئ ه و آ ي ا ت ه نعم ولا أ ل ح د ا ل إ ل ح ا د هو الميل ا ل إ ل ح ا د في ا ل ل غ ة هو الميل و ا ل إ ل ح ا د في ا ل أ س م ى والصفات هو الميل بها عن مدلولها هو الميل بها عن مدلولها إ ل ى مدلول باطل كتفسير الوجه بالذات واليد ب ا ل ق د ر ة أ و ا ل ن ع م ة وهكذا هذا هذا تحريف تحريف ل ل ك ل م عن مواضع نعم ولا أ ح ر ف الكلم عن مواضعه ولا أ ل ح د في أ س م ا ئ ه واياته نعم ولا أ ل ح د كما قال تعالى إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا يلحدون يعني يميلون بها يميلون بها إ م ا بجحدها كما فعلت ا ل م ع ط ل ة و إ م ا بتشبيه بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته ا ل م م ث ل ة و إ م ا ب ا ل ز ي ا د ة عليها شيئا لم, لم يثبته الله ولا رسوله و إ م ا بجعلها أ س م ا ء ل ل أ ص ن ا م كاللات و ا ل ع ز ة إ ل ى آ خ ر ه هذا اقسام ا ل إ ل ح ا د نعم ولا أ ل ح د في أ س م ا ئ ه و آ ي ا ت ه ولا أ ك ي ف ولا أ م ث ل صفاته هذا القسم الثاني من أ ه ل الضلال القسم ا ل أ و ل المعطل ة انتهى منه ا ق س م الثاني ا ل م م ث ل ة الذين زادوا في ا ل إ ث ب ا ت وغلوا في ا ل إ ث ب ا ت ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات خلقه ولا بين أ س م ا ئ ه و أ س م ا ء خلقه هؤلاء مشبهه والعياذ بالله ولهذا قالوا المعطل يعبد عدم ا والممثل يعبد صنما شوف المعطل يعبد عدما ل أ ن الذي ليس له اسمع وصفات م ع د و م والممثل يعبد صنما من البشر جعل الله مثل البشر تعالى الله عن ذلك نعم ولا أ ك ي ف ولا أ م ث ل صفاته تعالى بصفات خلقه يعني لا أ ع ل م كيفيتها ولا مثليتها و إ ن م ا هذا من علم الله جل وعلا لا يعلم ك ي ف ي ة صفاته إ ل ا هو ولا يعلم ك ي ف ي ة ذاته إ ل ا هو سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم هم يعلمون ه يعلمون ربهم و أ ن ه هو ربهم وخالقهم يعلمون ه وجوده وكماله لكن لا يحيطون به لا يحيطون به نعم ولا أ ك ي ف ولا أ م ث ل صفاته تعالى بصفات خلقه ل أ ن ه تعالى لا سمي له لا سمي له يعني لا, لا احد يستحق اسمه على ا ل ح ق ي ق ة وليس معناه لا سمي له ما أ ح د يسمى باسمه لا يسمى باسم ه الخلق مثل العزيز ومثل الملك ومثل يسمى المخلوق بما يوافق اسم الخالق في الحروف والمعنى لكن لا يوافقه في ا ل ك ي ف ي ة فمعنى لا سمي ة له يعني لا أ ح د يستحق اسمه على ا ل ح ق ي ق ة كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له س م ي ة أ ي هل أ ح د يساوي الله جل و علا في أ س م ا ئ ه و صفاته لا المخلوق عنده علم ن ع لكن هل علمه مثل علم الخالق لا علم المخلوق قاصر و خاص به و علم الخالق خاص به سبحانه و تعالى و قس على هذا نعم ل أ ن ه تعالى لا سمي له و لا ك ف أ له و لم يكن له كفوا أ ح د أ ي لا أ ح د يكافيه سبحانه ويساويه لا أ ح د يساويه جل وعلا ل أ ن ه تعالى لا سمي له ولا ك ف أ له ولا ند له الند هو المثيل ايضا الند هو نعم ث ي ل وجعلوا لله أ ن د ا د ا جمع ند وهو المثيل جعلوا لله أ ن د ا د ا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار نعم فالذين عبدوا ا ل أ ص ن ا م جعلوها أ ن د ا د ا لله م ش ا ب ه ة لله و إ ل ا كيف لماذا عبدوها ولهذا يوم ا ل ق ي ا م ة يقولون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إ ذ نسويكم برب العالمين يعترفون انهم سووهم برب العالمين في الدنيا فاستحقوا النار يوم ا ل ق ي ا م ة من باب التحسر والذين كفروا بربهم يعدلون, يعدلون يعني يساوون به, غيره يساوون به غيره من المخلوقين نعم ل أ ن ه تعالى لا سمي له ولا ك ف أ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه و لا يقاس بخلقه سبحانه و تعالى في أ س م ا ئ ه و صفاته ف ا ل أ س م ا ء و الصفات و إ ن كانت تشترك في ا ل ل غ ظ و ج م ل ة المعنى لكنها تختلف في ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ك ي ف ي ة نعم ف إ ن ه سبحانه أ ع ل م بنفسه و بغيره نعم هو أ ع ل م بنفسه و أ م ا غيره فلا يعلم إ ل ا ما علمه الله جل و علا ا ل م ل ا ئ ك ة تقول س ب ح ا ن ه لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا والله جل وعلا يقول لنبيه وقل رب ي زدني علما والله جل وعلا يقول وفوق كل ل ي علم عليم ويقول وما ي ق و و ل أ ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا نعم ف إ ن ه سبحانه أ ع ل م بنفسه وبغيره و أ م ا غيره فلا يعلم ح ق ي ق ة الله و ك ي ف ي ة الله جل وعلا لا يعلمها إ ل ا الله نعم ف إ ن ه سبحانه أ ع ل م بنفسه وبغيره و أ ص د ق قيلا و أ ح س ن حديثا كما في ا ل ق ر آ ن ومن أ ص د ق من الله قيل ومن أ ح س ن من الله حديثا لا أ ح د أ ح س ن من الله جل وعلا ولا اصدق من الله نعم فنزه نفسه و الله قال في كتابه أ ن ه سميع و أ ن ه بصير و أ ن ه حكيم و أ ن ه عليم و أ ن له وجها و أ ن ل ه يدين قال هذا عن نفسه سبحانه و تعالى فهو أ ع ل م بنفسه يجي واحد يقول لا هذا ما يليق بالله ما يليق بالله ي قال له وجه ولا ي قال له يد يعني ك أ ن ه أ ع ل م من الله ص ا ر ولا يقال أ ن ه سميع ولا بصير لان هذه في الخلق م و ج و د ة إ ذ ا أ ث ب ت ن ا ه ا شبهنا الله بخلقه يعني ك أ ن ه صار أ ع ل م من الله عز و جل نعم يعترض على الله نعم فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أ ه ل التكييف والتمثيل نعم لهذا قال سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون نزه نفسه عن ذلك نعم فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أ ه ل التكييف والتمثيل、نعم. وعما نفاه عنه النافون من أ ه ل التحريف و ا ل ت ع ق ي ل نزه نفسه عن مذهب الطائفتين عن مذهب ا ل م م ث ل ة ومذهب ا ل م ع ط ل ة و أ ث ب ت لنفسه الاسماء والصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هذا هو المذهب الحق وهو الذي عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهو الذي قال الشيخ رحمه الله إ ن ه عقيدته ومعتقده نعم فقال سبحانه سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما ي ص ف ه ن ز ه نفسه عما يصفه به أ ه ل التعطيل و أ ه ل التمثيل وسلام على المرسلين سلم عليهم ل س ل ا م ة ما قالوه في الله عز وجل من سلامته من العيب والنقص المرسلون وصفوا الله بما وصف به نفسه لذلك سلم الله عليهم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له الثناء كله له الثناء كله والحمد كله لا يستحقه إ ل ا هو سبحانه وتعالى نعم و ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة وسط في يكي. باب س ل الله اليك هل صار عند الشيخ شيء مما يقولون هل صار عنده شيء مما يرمونه به من الشبهات هذه عقيدته نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة و جزاكم الله خيرا هذا س ا ئ ل يقول في بعض الكتب ا ل ث ق ا ف ي ة تحدد عدد الرسل ب أ ل ف و أ ر ب ع ا و أ ر ب ع ة و عشرين رسولا نعم هذا ورد هذا ورد في حديث أ ظ ن حسن لم يصل إ ل ى د ر ج ة الصحيح ا ل ل ه أ ع ل م نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول ما هو الجمع الصحيح في تفضيل الرسل لبعضهم على بعض و عدم التفريق بينهم حيث ورد هذا و هذا الله جل و علا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا شك ان الرسل يتفاضلون لكن لا يجوز لنا أ ن ن ا نتنقص المفضول ما يجوز لنا نتنقص المفضول تنقص المفضول كفر أ م ا أ ن ن ا نعترف ب أ ن الرسل بعضهم أ ف ض ل من بعض فالله ذكر هذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي د ن ا ه ب ر و ح القدس الله فضل الرسل بعضهم على بعض و أ ف ض ل ه م على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ب ق ي ة اولي العزم ا ل خ م س ة ثم ب ق ي ة الرسل تفضل لكن ما يجوز لنا إ ن ن ا نتنقص المفضول وهو رسول من رسل الله عز وجل و إ ن م ا نذكر هذا من باب التحدث ب ن ع م ة الله فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى يونس بن متى عليه السلام ما حصل له من ما ذكره الله عز وجل أ ن ه أ ل ق ي في البحر والتقمه الحوت و أ ن ه توسل إ ل ى الله بالتوحيد في الظلمات دعا الله عز و جل ف أ خ ر ج ه من بطن الحوت و أ ن ق ذ ه فلا يجوز لنا أ ن ن ا ت ن ق ص ذ ن و ن عليه السلام لا يجوز ف إ ذ ا كان التفضيل من باب التنقص لا يجوز أ م ا إ ذ ا كان من باب التحدث ب ن ع م ة الله فلا باس قال صلى الله عليه و سلم أ ن ا سيد ولد آ د م ولا ف خ ر شوف ك ل م ة ولا فخر يعني م ا قال هذا من باب الفخر و إ ن م ا قاله من باب التحدث ب ن ع م ة الله عز و جل هذا هو التفصيل في ا ل م س أ ل ة إ ن كان التفضيل من أ ج ل التنقص فهذا لا يجوز أ م ا إ ن كان التفضيل من باب التحدث و بيان الواقع فلا ب س نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل إ ذ ا حذفت أ ل التعريف من أ س م ا ء الله لا تكون من أ س م ا ء الله مثل العزيز لو قلت عزيز يكون من أ س م ا ء الله و غيره و كذلك الله جل و علا يقول إ ن ه عزيز حكيم إ ن ه عليم ما في ب س ت ا ر ة ي أ ت ي بالاله و الله و ت ا ر ة ي أ ت ي بدونها نعم إ ن ه علي حكيم و هو العلي العظيم ت ا ر ة ي أ ت ي بها لو ت ا ر ة ي أ ت ي بها ما في ب س نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائم يقول المشركون يعبدون ا ل أ ص ن ا م لتقربهم إ ل ى الله فكيف نقول إ ن ه م جعلوها لله ن د ل أ ن ه م صرفوا لها من ا ل ع ب ا د ة يذبحون لها ي ن ظ ر و ن لها ي ط و ف و ن بقبورها ف ج ع ل و ه ا ن د لله لانهم يتقربون إ ل ي ه ا ب ا ل ع ب ا د ة كما يتقربون إ ل ى الله ويرجون منها ما يرجونه من الله من إ ن ز ا ل المطر وشفاء المرضى وغير ذلك نعم احسن <سؤال> <سؤال> <سؤال> الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائم يقول هناك نسخ لرساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب هناك, <سؤال> هناك نسخ لرساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته لاهل القصيب توزع في هذا المسجد مكتوب في اولها قال شيخ الاسلام العالم الرباني والصديق الثاني السؤال ما رايكم في وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالصديق الثاني قالوا ا ل إ م ا م أ ح م د ايضا الصديق الثاني ل أ ن ه نصر ا ل إ س ل ا م في وقت ا ل ف ت ن ة كما نصر أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ا ل إ س ل ا م يوم ا ل ر د ة ف أ ب و بكر الصديق نصر ا ل إ س ل ا م يوم ا ل ر د ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم والامام أ ح م د نصر ا ل إ س ل ا م يوم ا ل ش د ة يوم القول بخلق ا ل ق ر آ ن فهو يشبه موقف الصديق موقف ا ل إ م ا م أ ح م د يشبه موقف الصديق في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م وقت الحاجه فلا غضاضه في هذا و إ ن لم يكن أ ح د مثل الصديق من كل وجه لكن من بعض الوجوه نعم أحسن أولى أقصر صاحب صحة صحيح سائم للإنسان للإنسان يستلزم الله الفضيلة يقال كمال فالله فما هذا كمال لا بهذا القيد إليكم على يقول كل ذلك كل به ثبث ثبث كل كمال ثبت ل ل إ ن س ا ن لا يستلزم نقصا فالخالق أ و ل ى به هذا من باب قياس ا ل أ و ل ى من باب قياس ا ل أ و ل ى نعم أ م ا إ ذ ا كان يستلزم نقصا فلا يجوز أ ن ينسب ل ه ا مثل النوم النوم هذا كمال ل ل إ ن س ا ن اللي ما ينام هذا ما هو صحيح ما هو صاحب فيه مرض فالنوم كمال ل ل إ ن س ا ن لكنه يستلزم النقص والله منزه عن النوم مثل الولد الولد كمال ل ل إ ن س ا ن فالذي لا يولد له من بني آ د م هذا فيه نقص لكن الله م ن ز ح عن الولد هذا القيد لا بد منه كل كمال ثبت ل ل إ ن س ا ن لا يستلزم نقصا ً فالخالق أ و ل ى به مثل العلم العلم ما يستلزم نقص الكرم الجود هذه أ و ص ا ف لا تستلزم النقص فالله أ و ل ى بها نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ؤ ا ل يقول ما هي القرون ا ل أ ر ب ع ه ا ل م ف ض ل ة ق ر و ن ا ل أ ر ب ع ه ا ل م ف ض ل ة قرن ا ل ص ح ا ب ة ثم قرن التابعين ثم قرن أ ت ب ا ع التابعين ثم القرن الرابع الذي ا ل م ئ ة ا ل ر ا ب ع ة س م ى ا ل م ئ ة الرابعه القرن م ئ ة س ن ة يعني أ ر ب ع ة قرون يعني أ ر ب ع ة م ئ ة س ن ة هذه صدر ا ل إ س ل ا م ه ذ ا يسمى صدر ا ل إ س ل ا م فيه العلماء و فيه ا ل أ ئ م ه وفيه العلم وفيه الخير الكثير كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين أ و ث ل ا ث ة ثم إ ن ه تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إ ل ى آ خ ر الحديث نعم أحسن أسماء صاحب السائل من الله الفضيل هذا الموجود الله؟ إليكم يقول هل الموجود من أسماء الله يخبر عن الله ب أ ن ه موجود يخبر يقال الله موجود لكن ما يقال الموجود ما يسمى به اسم و انما يخبر عنه ب أ ن ه موجود أ م ا أ ن ه يحق من أ س م ا ئ ه الموجود أ و الشيء لا ما يقال الشيء ولا الموجود لكن يقال الله شيء و يقال الله موجود من باب ا ل إ خ ب ا ر باب ا ل إ خ ب ا ر أ و س ع من باب الاسم نعم اسال الله ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ما تنصحون طالب علم ب ا ل ن س ب ة ل ق ر ا ء ة الكتب هل تنصحونه بالتجريد و ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة أ م بالتحقيق والتدقيق والله أ ن ا مازلت أ ن ص ح و أ ك ر ر ب أ ن ه ما, ما يقتصر على الكتب و إ ن م ا يطلب العلم على العلماء مهما أ م ك ن ذلك والكتب إ ن م ا هي و س ي ل ة وسيله آ ل ه بيد ا ل إ ن س ا ن لا بد من عالم يبينها ويدرب عليها أ ن ت لو كان عندك سلاح و أ ن ت ما تعرف له يمكن تقتل نفسك ولا تقتل غيرك لازم تدرب على السلاح على يد أ ن ا س متعلمين الكتاب مثل السلاح يحتاج إ ل ى مدرب يبين لك معانيه ويبين لك مداركه ويشرحها لك ويوضحها و إ ل ا ما في ف ا ئ د ة نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا سائل يقول ما معنى قول أ ب ي نعيم ا ل أ ص ب ه ا ن ي رحمه الله في عقيدته قال وهو سبحانه مستو على عرشه في س م ا ء ه دون خلقه و أ ر ض ه اي نعم الله جل وعلا في السماء وعرشه في السماء ليس عرشه في ا ل أ ر ض كما يقوله ا ل ج ا م ي ة هذا يب ياتي ان شاء الله هذا في ا ل ح م و ي ة نعم يعني معناه ان العرش في السماء وليس العرش في ا ل أ ر ض نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول سمعنا أ ن هناك جهودا ل إ ي ق ا ف طبع كتاب الدره ا ل س ن ي ة ل أ ن فيه التكفير فهل هذا صحيح هذا كذب وافتراء وليس فيه إ ن شاء الله جهود لمنعها بل هي سلاحنا وعدتنا ه ي بعد الله سبحانه وتعالى وليس فيها تكفير وليس بل هي تنهى عن التكفير وعن الغلو لكنها تبين الهدى من ا ل ظ ل ا ل ترد على أ ه ل الباطل تناصر الحق نعم أحسن المرجئه ل ل ه إ ي ك صاحب ا ل ف ض ا ل نعم انا ما قلت هذا من يثبت هذا أ ن ا ما قلت ان ا ل م ر ج ئ ة من أ ه ل ا ل س ن ة أ ق و ل مخالفون ل أ ه ل ا ل س ن ة نعم لكن الكذب اليوم رخيص كثير عند الناس وينسبون إ ل ى الناس ما, لا ما, ما لم يقولوا نعم أحسن الله صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هناك حديث لا اعتكاف إ ل ا في المساجد ا ل ث ل ا ث ة فكيف نجمع هذا الحديث مع فتاوى الذين يقولون إ ن ه يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثه ة أولا الحديث د ينظر في ن س ثانيا إذا صح ليس معناه الحصر هذا باب الحصر من ليس ليس صح و إ ن م ا يحمل على أ ن ه لا أ ف ض ل أ ن الاعتكاف في المساجد ا ل ث ل ا ث ة أ ف ض ل من الاعتكاف في غيرها من هذا الباب باب ا ل أ ف ض ل ي ة لا من باب الحصر فالذي حمله على الحصر غلطان الله جل وعلا يقول و أ ن ت م عاكفون في المساجد ولم يقل المساجد ا ل ث ل ا ث ة المساجد عموما هذا عموم ا ل ق ر آ ن نعم احسن انتهى الله لك انتهى الله تعالى ع ل م ص ل ى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن لما ذكر الشيخ رحمه الله في أ و ل ا ل ر س ا ل ة اصول ا ل إ ي م ا ن وهي ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره وشره وبين انه على ع ق ي د ة السلف في أ س م ا ء الله وصفاته مخالفا بذلك فرقتي ا ل م ع ط ل ة والمشبهه و ا ل م م ث ل ة قرر هذا ا ل أ ص ل وهذا داخل في ا ل أ ص ل ا ل أ و ل وهو ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل لان ا ل إ ي م ا ن بالله يشمل ا ل إ ي م ا ن بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل إ ي م ا ن بتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل إ ي م ا ن بتوحيد ا ل أ س م ا ء و الصفات ذكر في هذه ا ل ج م ل ة ما يتعلق ب ا ل أ ص ل ا ل أ خ ي ر وهو القدر ا ل إ ي م ا ن بالقدر ل أ ن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين ق و ا ئ ف ا ل ق د ر ي ة و ا ل ج ب ر ي ة أ م ا ا ل ق د ر ي ة ن ر ا د بهم الذين ينفون القدر ينفون القدر وهم ا ل م ع ت ز ل ة أ ت ب ا ع واصل بن عطا ء م ع ت ز ل ة سموا ب ا ل م ع ت ز ل ة ل أ ن ه م اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله وكونوا لهم ج م ا ع ة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف منهج اهل ا ل س ن ة والجماعه و أ ي ض ا في اصول ا ل إ ي م ا ن التي ذكرنا هم جعلوا أ ص و ل ا غيرها جعلوا أ ص و ل ا غيرها التي هي ا ل و ص و ل ا ل خ م س ة ل ل م ع ت ز ل ة و هي التوحيد و يريدون به نفي الصفات يسمون نفي الصفات بالتوحيد و العدل و يريدون به نفي القضاء و القدر ل أ ن ه م يقولون هذا هو العدل فيريدون بالعدل نفي القضاء و القدر ل أ ن إ ث ب ا ت ه في زعمهم يلزم عليه الجور و الظلم في حق الله ت و ح ي د و العدل و ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر ويريدون به الخروج على ولاه ا ل أ م و ر س م و ن ه ا امر بالمعروف ينهي عن المنكر فالذي يخرج على الولاه هذا هو الذي ي أ م ر بالمعروف ينهى عن المنكر عندهم و ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين وهذه هي التي خالفوا اعتزلوا من أ ج ل ه ا مجلس الحسن لما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب ا ل ك ب ي ر ة ما حكمه أ ج ا ب ب ما عليها ل ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن المؤمن ناقص الايمان فلا يكفر كما تكفره الخوارج ولا يعطى ا ل إ ي م ا ن الكامل كما تقوله ا ل م ر ج ئ ة بل هو مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن أ و هو مؤمن ب إ ي م ا ن فاسق بكبيرته لما أ ج ا ب الحسن بهذا الجواب قال و كان تلميذا له في ا ل أ و ل كان و ا ص ل تلميذا للحسن قال لا أ ن ا أ ق و ل إ ن ه لا مؤمن ولا كافر بل هو في ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين يخرج من ا ل إ ي م ا ن ولكنه لا يدخل في الكفر فهو ب ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كان ف إ ن مات ولم يتب ف إ ن ه يكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج ف أ ح د ث و ا القول ب ا ل م ن ز ل ة بين المنزلتين وعرفوا بذلك فهذا هو محط البحث ا ل آ ن في ا ل ق ض ا ء والقدر في ا ل أ ص ل في الاصل الثاني وهو العدل و أ م ا مرتكب الكبيره ف ي أ ت ي بعده م ب ا ش ر ة العدل وهو نفي القضاء و ا ل ق د ف وهذا غلط فيه ا ل م ع ت ز ل ة و الجبريه على طرفي نقيض ف ا ل م ع ت ز ل ة يقولون إ ن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا قدر و إ ن م ا العبد هو الذي يستقل بفعله ا ل أ م ر أ ن ف يقولون أ ن ف يعني م س ت أ ن ه لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفور وغلاتهم يقولون ولم يعلمه الله قبل وقوعه ينفون العلم هؤلاء غلاتهم و هؤلاء كفار بلا شك إ ذ ا نفوا العلم و كفهم ك ف ا ر يقولون لا يعلمه الله قبل وقوعه هؤلاء غ ل ا ت القدري أ م ا جمهورهم فيقولون يعلمه الله الله يعلمه و لكنه لم يقدره و إ ن م ا علمه علم ان هذا سيقع لكنه بدون تقدير منه سبحانه و تعالى هذا جمهور ا ل م ع ت ز ل ة شيخ ا ل إ س ل ا م في ا ل و ا س ط ي ة يقول ان الصنف ا ل أ و ل وهم الذين ينفون العلم إ ن ه م انقرضوا أ و القائل به منهم قليل في وقت الشيخ أ و انقرضوا أ م ا جمهورهم فلا يزالون الى ا ل آ ن ف ا ق و ل يقولون إ ن الله يعلمه لكن لم يقدرهم و إ ن م ا العبد هو الذي أ ح د ث ه بدون أ ن يقدره الله عليه هؤلاء هم ا ل ق د ر ي ة سموا ب ا ل ق د ر ي ة ل أ ن ه م ينفون القدر هؤلاء ا ل ق د ر ي ة فيغلون في أ ف ع ا ل العباد يغلون في إ ث ب ا ت أ ف ع ا ل العباد ويقولون إ ن ه م هم الذين يوجدونها بدون أ ن يقدرها الله ع ل ي ه و أ م ا ا ل ج ب ر ي ة فهم ا ل ج ه م ي ة و من أ خ ذ بقولهم فهم على النقي يغلون في إ ث ب ا ت القدر و ا ل م ش ي ئ ة و ينفون أ ف ع ا ل العباد و يقولون العبد مجبور ليس له اختيار في أ ف ع ا ل ه و إ ن م ا هو يحرك كما تحرك ا ل ر ي ش ة في الهوى أ و هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه و ليس له اختيار فهم غلوا في إ ث ب ا ت القدر و إ ر ا د ة الله سبحانه وتعالى ونفوا افعال العباد اعتبروهم مجبرين على أ ف ع ا ل ه م ليس لهم فيها اختيار ولا م ش ي ئ ة ولذلك سموا بالجبريه أ ن ه م يقولون بالجبر أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة توسطوا كما هي عادتهم في كل أ م و ر الدين هم وسط هم وسط ف أ ث ب ت و ا أ ن للعبد فعلا و م ش ي ئ ة واختيارا ولكنه لا يخرج بذلك عن م ش ي ئ ة الله و إ ر ا د ت ه ف أ ث ب ت و ا للعبد م ش ي ئ ة واختيارا و إ ر ا د ه و أ ف ع ا ل ا خلافا ل ل ج ب ر ي ة و لكنه لا يخرج عن قضاء الله و قدره خلافا ل ل ق د ر ي ة و هذا هو الذي تدل عليه ا ل ع د ل ه من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم فلولا أ ن للعبد م ش ي ئ ة و اختيارا و ق د ر ة لما عذبه الله على أ ف ع ا ل ه لو كان مجبرا كما تقوله ا ل ج ب ر ي ة لم يعذبه الله على أ ف ع ا ل ه و لو كان يستقل ب أ ف ع ا ل ه و ليس لله في ذلك إ ر ا د ة فهذا فيه تنقص لله و نفي ل إ ر ا د ة الله و أ ن ه يحصل في ملكه ما لا يريد هذا عجز يعجزون الله سبحانه و تعالى و أ ن ه يحصل في ملكه ما لا يريده و ما لا ي ش ا ؤ ه تعالى الله عما يقولون ومن أ د ل ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قوله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله لمن شاء منكم أ ن يستقيم فدل على أ ن ا ل إ ن س ا ن يستقيم على ط ا ع ة الله بمشيئته لا يجبر على ذلك إ م ا ان يستقيم و إ م ا ان يعصي فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر هو المؤمن والكافر والفاسق والزاني والسارق والشارق ه و نفس العبد لمن شاء منكم ان يستقيم اثبت للعبد مشيئه ثم قال وما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله هذا رد على ا ل ق د ر ي ة ف أ و ل ا ل آ ي ة رد على ا ل ج ب ر ي ة رد على ا ل ق د ر ي ة أ و ل ا ل آ ي ة رد على ا ل ق د ر ي ة و آ خ ر ه ا رد على ا ل ج ب ر ي ة إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين ف ا ل آ ي ة فيها رد على الطائفتين وما تشاءون هذا رد على الجبريه الذين ينفون م ش ي ئ ة العبد و إ ر ا د ت ه وانه يحرك بدون اختيار منه رد على ا ل ج ب ر ي ة آ خ ر ه ا رد على ا ل ق د ر ي ة الذين ينفون م ش ي ئ ة العبد الذين يغلون في إ ث ب ا ت م ش ي ئ ة العبد ا ل ق د ر ي ة الذين يمهون القدر و يغلون في إ ث ب ا ت م ش ي ئ ة العبد و ما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين ف ا ل آ ي ة فيها رد على الطائفتين ا ل ج ب ر ي ة و ا ل ق د ر ي ة ما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رد على القدر يقول ان العبد يشاء ولو لم يشا ء الله ولو لم يقدر الله هو يفعل يشاء بابتداعه و إ ي ج ا د ه هو وبعضهم يقول الله لا يعلم أ ف ع ا ل ه قبل أ ن تقع وهؤلاء هم الغلاه وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها هذا هو البحث في هذه ا ل م س أ ل ة أ و ملخص البحث في هذه ا ل م س أ ل ة و القضا و القدر ثابت في كتاب الله و في س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم ثابت في كلام الله خلق كل شيء قدره تقديرا بقوله إ ن ا كل شيء خلقناه بقدر و في ا ل آ ي ة التي تلوناها و ما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله وفي ا ل س ن ة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن قال ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيره وشره و ا ل إ ي م ا ن بالقضى والقدر على أ ر ب ع مراتب لا بد من ا ل إ ي م ا ن بها كله على أ ر ب ع مراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله علم كل شيء بعلمه ا ل أ ج ل ي علم كل شيء سبحانه و تعالى بعلمه ا ل أ ج ل ي الذي هو موصول الذي هو موصوف به أ ج ل ا و أ ب د ا هذه ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى التي نفاها غ ل ا ت القدرين ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كتب في اللوح المحفوظ كل شيء بحديث أ و ل ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة والله جل وعلا يقول ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في انفسهم إ ل ا في كتاب ك ت ا ب هو اللوح المحفوظ إ ل ا في كتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا اي نخلقها ان ذلك على الله يسير هذه ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة م ر ت ب ة ا ل ك ت ا ب ة و أ ن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ا ل م ر ت ب ة الثانيه الثالثه م ر ت ب ة ا ل م ش ي ئ ة و ا ل إ ر ا د ة و كل شيء يقع ب م ش ي ئ ة الله و ارادته ردا على القدر ب م ش ي ئ ة الله و إ ر ا د ت ه ولا يكن و في ملكه ما لا يشاء ولا يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إ ن الله يفعل ما يشاء وكل شيء يحدث فقد شاءه الله و أ ر ا د ه بعدما علمه وكتبه في اللوح المحقوق ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة م ر ت ب ة ا ل إ ي ج ا د و الخلق م ر ت ب ة ا ل إ ي ج ا د و الخلق علمه ا و كتبه و شاءه و خلقه سبحانه و تعالى و أ و ج د ه لا بد أ ن تؤمن بهذه المراتب كلها و إ ل ا لم تكن مؤمنا في القضاء و ا ل ق د ر ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض و لا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب هذه م ر ت ب ة الكتاب من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا هذه م ر ت ب ة الخلق و ا ل إ ي ج ا د م ر ت ب ة الخلق و ا ل إ ي ج ا د و أ م ا م ر ت ب ة العلم ه ذ ه آ ي ا ت ك ث ي ر ة تثبت العلم لله و أ ن ه بكل شيء عليم و أ ن ه يعلم ما في السماوات ما في ا ل أ ر ض و لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض و لا في السماء كل شيء يعلمه الله جل و علا قبل أ ن يكون و يعلمه إ ذ ا كان يعلمه قبل أ ن يكون و يعلمه إ ذ ا وقع و حصل لا يخفى عليه سبحانه و تعالى هذه م ر ت ب ة العلم م ر ت ب ة ا ل ك ت ا ب ة سمعتم ا ل آ ي ة في كتاب من قبل النبره الكتاب هو اللوح المحكوم و الحديث أ م ر الله القلم أ ن يكتب مقادير ا ل أ ش ي ا ء متى قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض بخمسين أ ل ف س ن ة وكان عرشه على الماء الكتابه س ا ب ق ة ب أ ز م ا ن على خلق السماوات و ا ل أ ر ض نعم سميت ن ا ج ي ة ن ا ج ي ة من النار بخلاف ب ق ي ة الفرق ف إ ن ه ا في النار كما قال صلى الله عليه و سلم فستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث و سبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة هذه ا ل و ا ح د ة هي ا ل ن ا ج ي ة من النار و هذه الفرق في النار تتفاوت منها من هو في النار لكفره تخلد فيها و منها من هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها وهم اصحاب الكبائر فلا يلزم من هذا ان هذه الفرق كلها ك ا ف ر ة لا تفاوت ة منها من هو في النار لكفره ومنها من هو في النار لفسقه ومعصيته لان الخلاف يتفاوت نعم عرفنا ا ل ق د ر ي ة وعرفنا ا ل ج ب ر ي ة وهم أ ت ب ا ع ا لجهم بن صفوان الجهم بن صفوان يقول بالجبر ويقول ب ا ل إ ر ج ا ء يقول بالجبر ويقول ب ا ل إ ر ج ا ء ويقول بالتجهم مذهب ا ل ج ه م ي ة ولهذا يقول ابن القيم في ا ل ن و ن ي ة جيم وجيم ثم جيم معهما يعني جمع بين ثلاث جيمات والعياذ بالله ثلاث جيمات و ا ل ر ا ب ع ة جيم جهنم نعم وهم في باب وعيد الله بين المرجئه المرجئه نعم في باب وعيد الله في باب وعيد الله بين المرجئه ع م س أ ل ة الكفر و ا ل إ ي م ا ن ل أ ص ح ا ب الكبائر اصحاب الكبائر من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فمن حصل منه ك ب ي ر ة دون الشرك ك ب ي ر ة دون الشرك كالزنا و ا ل س ر ق ة وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي هي دون الشرك الخوارج ك ف ر و ا وقالوا يخرج من من ا ل إ س ل ا م إ ل ى الكفر يخرج من ا ل إ س ل ا م إ ل ى الكهر والعياذ بالله يستدلون ب آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت م ت ش ا ب ه ة لا يردونها إ ل ى ا ل آ ي ا ت ا ل م ح ك م ة مثل قوله ومن يعص الله ورسوله ف إ ن له نار جهنم خالدين فيها أ ب د ا استدلوا بهذا على أ ن كل من عصى الله فهو في نار جهنم خالدا فيها أ ب د ا وانه كافر فيكفرون السارق والزاني وشارب القمر كل مرتكب كبيره يكفرونه ويخرجونه من ا ل إ س ل ا م ويخلدونه في النار إ ذ ا مات ولم يتم هذا مذهب ا ل و ع ي د ي ة لماذا سموا ب ا ل و ع ي د ي ة ل أ ن ه م أ خ ذ و ا ب آ ي ا ت الوعيد وتركوا آ ي ا ت الوعد التي فيها وعد الله ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ت و ب ة قال تعالى إ ن الله لا يغفر و يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله أ خ ب ر أ ن ه لا يغفر للمشرك الشرك ا ل أ ك ب ر و أ ن ه يغفر ما دون الشرك و يدخل في ذلك جميع المعاصي هذا وعد من الله جل و علا هذا أ خ ذ به ا ل و ع ي د ي ة أ خ ذ به ا ل م ر ج ئ ة أ خ ذ به ا ل م ر ج ئ ة الذين يقولون إ ن صاحب ا ل ك ب ي ر ة مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن لا يضر مع ا ل إ ي م ا ن معصيه كما لا ينفع مع الكفر ط ا ع ة كذا يقولون هؤلاء هم ا ل م ر ج ئ ة سموا م ر ج ئ ة ل أ ن ه م أ خ ر و ا ا ل أ ع م ا ل عن مسمى ا ل إ ي م ا ن أ ر ج ع و ه ا يعني أ خ ر و ه ا و قالوا ا ل إ ي م ا ن هو ب... هو التصديق بالقلب و هم أ ر ب ع ط و ا ي ف ا ل م ر ج ع ه اربع ط و ا ي ف ا ل أ و ل ى م ر ج ع ة الفقهاء من الكوفيين و ا ل أ ح ن ا ف يقولون إ ن ا ل إ ي م ا ن هو قول باللسان و اعتقاد بالقلب ولا يدخلون العمل قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة ف ر ق ة ا ل أ ش ا ع ر هو من أ خ ذ بمذهبه يقولون ا ل إ ي م ا ن هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه تصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما تكلم وعلى هذا فأخذ على هذا فالكفار مؤمنون ل أ ن ه م يصدقون بقلوبهم لكن لا ينطقون ب أ ل س ن ت ه م قال تعالى ف إ ن ه م لا يكذبونك هذا فيمن الكفار قد نعلم إ ن ه ليحزنك الذي يقولون ف إ ن ه م لا يكذبونك ولكن الظالمين ب آ ي ا ت الله يجحدون ه م يصدقون بقلوبهم ويعلمون أ ن ه رسول الله و أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله و أ ن ما جاء به هو الحق لكن يمنعهم و العياذ بالله موانع إ م ا الكبر و ا ل أ ن ف ة أ و الخوف على مناصبهم و رئاستهم أ و الحسد هذا يمنعهم اليهود يعرفونه الذين اتيناهم الكتابه يعرفونه أ ي محمدا صلى الله عليه و سلم كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م يعرفون أ ن ه رسول الله و لكن لم يطيعوه و لم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أ ن ف س ه م من بعد ما تبين لهم الحق تركوه حسدا يريدون أ ن تكون ا ل ن ب و ة في بني إ س ر ا ئ ي ل ولا تكون ا ل ن ب و ة في بني إ س م ا ع ي ل حسدوا بني إ س م ا ع ي ل فابوا ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بقلوبهم انه رسول الله فهذا رد على الاشاعره يقولون الايمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان الفرقه الثالثه الكراميه الذين يقولون الايمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه اذا نطق بلسانه و شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله بلسانه و لو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن ي ق و ل و كذا ي ق و ل و و هذا باطل هذا باطل يلزم عليها أ ن المنافقين أ ن ه م مؤمنون ل أ ن ه م يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ل ي س في قلوبهم و الله جل و علا يقول إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهم يقولون ب أ ل س ن ت ه م لكن لا يعتقدون بقلوب إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إ ن ك لرسوله والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة اصدوا عن سبيل الله ا ل ش ه ا د ة هذه ج ن ة ت س ت ر و ن بها دون القتل يريدون أ ن يعيشوا مع المسلمين وهم كفار في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م و قلوبهم حكم الله أ ن ه م في الدرك ا ل أ س ف ل من النار تحت ع ب د ة ا ل أ ص ن ا م و أ ن ه م تقولون أ ن ه م مسلمون وانهم مؤمنون هذا قول ا ل ك ر م ي الرابع أ خ ب ث وهو قول ا ل ج ه م ي ة أ ن ا ل إ ي م ا ن هو ا ل م ع ر ف ة في القلب ولو لم يصدق إ ذ ا عرف بقلبه فهو مؤمن و لو لم يصدق هذا مذهب ا ل ج ه م ي ة جهم و أ ت ب ا ع ه ا ل إ ي م ا ن هو مجرد ا ل م ع ر ف ة و لو لم يصدق و لو لم ينطق و لو لم يعمل ما دام أ ن ه عارف بقلبه فهو مؤمن هذا قول ا ل ج ه م ي ة و هو أ خ ص مذاهب المرجع و عرفنا معنى ا ل إ ر ج ا ء و أ ن ه تاخير العمل عن ا ل إ ي م ا ن و أ ن ه لا يدخل في العمل العمل لا يدخل في ا ل إ ي م ا ن و أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون مؤمنا ً ولو لم يعمل ولو لم يصلي ولم يصم ولم ي ح ج ولم يعمل أ ي شيء ولو فعل ما فعل من المعاصي والموبقات هو مؤمن حتى ما المعاصي ما تنقص إ ي م ا ن ه لو يزني لو يسرق لو هو مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن عندهم ما دام منهم صدقا بقلبه من فهو مؤمن كامل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن لا يتفاضل عندهم و لا يتفاوت فايمان أ ب ي بكر أ و جبريل مثل إ ي م ا ن أ ف س ق الناس عندهم هذا مذهب المرجئه ي ق و ل ا ل إ ي م ا ن بالقلب و هو التصديق و لا يتفاوت إ ن م ا هو شيء واحد ولهذا يقول في ا ل ط ح ا و ي ة على مذهب اللحن أ ة يقول في ا ل ط ح ا و ي ة و أ ه ل ه في أ ص ل ه سواء غلط ما هم سواء أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ي ت ف ا و ت منهم من إ ي م ا ن ه كامل ومنهم من إ ي م ا ن ه ناقص نقصا كثيرا أ و قليلا ف ا ل إ ي م ا ن يتفاوت يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة ليسوا على حد سوا في ا ل إ ي م ا ن